بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ايها الاحبه ما زلنا نتحدث حول نواه النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا والترهيب من إصابة بولي الإنسان ثوبه أو غيره أو عدم الاستمرار من بوله إلى آخر ذلك كما جاء في الحديث عن سيدنا انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول يعني تنظفوا وتطهروا استنجوا تنزهوا من البول فان عامه عذاب القبر من البول وفي الحديث عن ابي بكر رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بيني وبين رجل اخر إذ أتى على قبرين فقال إن صاحبي هذين القبرين يعذبان فأتياني بجريدة الجريدة يعني ورق النخيل بما أنه يطول عمره إلى أن يلبس. فقال وإتياني بجريدة قال أبو بكر فاستبقت أنا وصاحبي فأتيته بجريدة فشقها نصفين فوضع في هذا القبر واحده وفي ذا القبر واحده قال لعله يخفف عنهما ما دامت رطبتين يعني هذا المعرك طالما هو أخضر لما يلبس بدو فتره فطالما هو أخضر يسبح الله عز وجل فرب العالمين يخفف عنه العذاب الى ان يلبس انهما يعذبان بغير كبير يعني يعتبره الناس امر صغير الغيبه والبول قال واحد منهم يغتاء والاخر كب يستنزه، ما يستتير من بوله، دي ما يستنجي من بوله. والحديث مرت له روايات باضفه ايضا في الحديث عن سيدنا ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر عذاب القبر هناك اكثر عامه عذاب القبر الان اكثر عذاب القبر من الباوي وفي الحديث ايضا عن امامه رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شهيد الحر نحو بقيع الغرقة البقيع المعروف الذي يدفن فيه الصحابة الكرام قديما ومن يموت في المدينة حديثا قال وكان الناس يمشون خلفه قال فلما سمع صوت النعال وقر ذلك, وقر ذلك في قلبه فجل في نفسه فجلس حتى قدمهم أمامه لما شاف ناس كثير من صلى الله عليه وسلم يعني كأنه الأمر لكم نيحى الآن للنصيحة طالما نحن في المقبرة نغتنم من الفرصة ننصح فيها الناس فقدمهم أمامه أدخل الجميع إلى أن يتكلم فلما مر ببقيع الغرقب إذا بقبرين قد دفنوا فيهما رجلين قال فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال من دفنتم هارون اليوم؟ يعني قبرين صحيح حديثات من دفنتم ها هنا اليوم؟ قالوا فلان وفلان قالوا يا نبي الله وماذا؟ ليش عم تسألنا هذا السؤال؟ يعني بينات قبور جديدة ودفنا فيها ذكروا اسماء ما المعروف في الصاهر يعني واحد اسمه فلان وفلان ذكروا لماذا تسألنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أما أحدهما فكان لا يتنزه من الموت وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة وأخذ بجريدة رطبة فشقها ثم جعلها على القبرين قالوا يا نبي الله لما فعلت هذا قال ليخففن عنهما قالوا يا رسول الله حتى متى هما يعذبان طيب العذاب هذا له فترة يعني زمنية مثلا كل يوم عقوبة من العقوبات نحن نعرف أنه جريمك ستة شهور مثلا عقوبتها هاي عقوبتها سنة هاي عقوبتها مؤبدة هاي عقوبتها طيب هاي هاي ما عقوبتها لأي ما تبقوا يتعذبوا يا رسول الله إلى حتى متى هما يعذبان قال غيب لا يعلمه إلا الله هذا شيء مخفي أنا لا أعرفه أنا أطلع لي ربي عزوج أنه عم بتعزم لكن لا ايه مرد ما رأى عفلهم غيب لا يعلمه إلا الله ولولا تمرغ قلوبكم تقلم القلوب تغيركم الآن ولولا تمره قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع لولا قضايا أن رب من الحكمة أنه سترها عنكم لولا لأنه شو راح تنكشف جوز لذاك لغة إذا يعني عرفتوها ما يقول حدا يدفن حدا أبدا أنت لما عم تشوف لا سمح الله والدك أو أخوك أو جارك أو صديقة أو ابنك عم بتعذب وتسمع صوت العذاب وتسمع قم لما تدفنتم لذلك من السر الإلاغي أن رب العالمين ستر عنا عذاب القبر لولا ذلك ما أحد دفع أحد أنت بتودي ابنك في ايدك للجهنم أنت بتودي ابوه في ايدك للجهنم مستحيل عم تشوفه هذا تحطه ليش القبر عليه نار جهنم مستحيل أدفده في القبر أبدا طيب معناته من الحكمة ومن السر الإلهي أن رب لا يستر هذا القبر علينا لذلك لا يطلع عليه نوعين من المخلوقات الإنس والجن الثقلين هؤلاء لا, لا يطلعوا أما الحيوانات فتسمع التعذيب لأنه معنا قدر على الكلام بتعبر إذن كثير من الحيوانات تبصق والير كذا ربما يطلع الله عز وجل على اشياء كثيره يعلمها حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابه ذات يوم فمر في بستان بستان قد يدفن فيه من الناس مكان واسع فندت ناقته الناقه ما تحملت شافت سمعت رايت شيء فما تحملت فندت الناقه كاد ان يسقط عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبر ليش هي ندت وليش عملت وليش تحركت وليش عملت العمل كله لانه شافت شيء وسمع تعذيب من في القبور لذلك قد يطلع الله عز وجل الحيوانات يكون امر ما هو مخفي عليهم اما نحن فاخفي علينا الإنس والجن حتى نستطيع ان نتدافع نسال الله ان يتولى امرنا ويتوب علينا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه